وما ما ما وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخل وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا النَّارَ إِلَّا رَادِيَةً شجر الملنونه في القران ونخوفهم فما يزيد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 قُمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَنْخَذْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ النَّجَاةَ لِلْمُجْتَزَا وَعُقُبَ جَزَاءٌ مَّفْضُورَا وَاسْتَغْفِرْ لِزِمَانِ تَتَاعْتِمُهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِب عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكْ أُمّ فِي الْأَمْوَالِ أَلَا أُولَادِي وَاعِدُكُمْ وَمَا يَعِدُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ وَرَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ